بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ب يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة